فليس ركنا يعتقد ا في الدين فلا تزغ عن امره المبين إ ل ا بكفر فانبذلنا عهده فالله يكفين اذاه واحده ب غ ي ر هذل ا ا ي با ح ص ر ف ه وليس ي ع زل إ ن و ز ل وصفو ه أ م ر ب ع ر ف و وجدن ب ن ميم و غ ب ا ة و خ ص ل ة ن ذ ميم ة ك ا ل ع ج ب والكبرى والحسادى ء ا وكالميراء والجدل ف ا ت م ي د ي وكن كما كان خيار الخلق حليف حلم تابعا للحق فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداء من خلف وكل هادي للنبي قد راجح فما ابيح ف ع ل ودع ما لم يبح فتابع الصالح ة ممن سلف وجانب ا ل ب د ع ة ممن خلف هذا و أ ر ج و الله في ا ل إ خ ل ا ص من الرياء ثم في الخلاص من الرجيم ثم نفس والهوى فميام ن لهاؤلاء ل قد غاوى هذا وارجو الله ان يمنحنا عند السؤال مطلقا حجتنا ثم الصلاه والسلام الدائم على نبي دى ابوه ا ل م ر ا ي م محمد وصحبه وعطرته وتابع لنهجه من اماته